كان دعوه إذ جاءه بأسنا إلا, إلا أن قالوا إنا كنا ظالمين فلنسألن الذين أرسل إليهم المرسلين فلنقصن عليهم بعلم وما كنا غائبين والوزن يومئذ الحق فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون ومن خفت موازينه فأولئك, فأولئك الذين خَسِرُوا كانوا بما كانوا بآياتنا يظلمون ولقد مكنناكم في الأرض وجعلنا لكم فيها معاشا قليلا ما تشكرون خلقناكم ثم صورناكم ثم قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا, فسجدوا إلا إبليس لم يكن من الساجدين قال ما ملعك ألا تسجد إذا مرتك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 صرّاطك المستقيم، ثم لأتى من بين أيديهم ومن خلفهم وعن إمامهم وعن شبايلهم، ولا تجد أكثرهم شاكرين. على خدمة. ويا آدم اسكنات وزوجك الجنة فكلا فكلا من حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين فوسوس لهم الشيطان ليبذي لهما ما وري عنهما ليبدي لهما سوءاتهما وقال ما ربكما عن هذه الشجرة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 ملاهما بغرور فلما ذاق الشجره بدت لهما سوءاتهما وطفقا, وطفقا يخصفان عليهما من ورق الجنه وناداهما ربهما الم انهكما ان تلكما الشجره أَلَمْ نَهْكُمَا حَاتِكُمَا الشَّجَرَةَ وَأَقُلْ لكما, لَكُمَا إِنَّ الشَّجَرَةَ ولكم في الأرض مستقر ومتاع للآثين قال فيها تحيون وفيها تموتون وفيها تموتون ومنها تخرجون يا بني آدم قد أنزلنا عليكم قد أنزلنا عليكم لباسا سوآتكم وريشا ولباس التقوى ذلك خير ذلك من الله لعلهم يذكرون يا بني آدم لا يفتننكم الشيطان كما أخرج أبويكم من الجنة يَا سِرْعَ الْهُمَا نَبَاسَ وَمَا يُرْيَمُ إِنَّهُ يلاكم هو من حيث لا تَرَوْنَهُمْ إِنَّ جَعَلَ الشَّيَاطينَ أتقولون على الله ما لا تعلمون قل امر ربي بالقسط وأقيموا وجوهكم عند كل مسجد وادعوه مخلصين له الشياطين اولياء من دون الله ويحسبون انهم مهتدون الله يا بني ادم خذوا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 الدنيا خالصة يوم القيامة كذلك نفصل الآيات القوم يعلمون قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي والإسم والبقي بغير الحق وأن تشركوا, بالله وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون ولكل أمة نجل فإذا جاء آجلهم لا يستاخرون ساعة ولا يستقذبون يا بني آدم إما ياتينكم ياتي رسل منكم يقصون عليكم آياتي فمن اتقى, فمن اتقى وأصلح فلا خوف عليهم ولا هم والذين كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها أولئك, أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون فمن أظلم ممن افتلى على الله كذب لو كذب بآياته أولئك ينالهم نصيبه ولنا يتوثّعونهم قالوا قالوا أينما كنتم تدعون من دون الله قالوا ضلوا أنا وشهدوا أنا حتى إذا دعكوا فيها جميعا قالت تخرهم قالت تخرهم لأولهم ربنا ربنا هؤلاء يضلون فآتيم فآتيم ماذا ضربهم لا تعلمون وقال لهم لخلاهم فما كان لكم علينا من فضل فذوقوا العذاب فذوقوا العذاب بما كنتم تكسبون الله الحمد لله رب العالمين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 كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها واستكبروا عنها لا تفتح لهم أبواب السماء. واد ومن فوقهم غواش وكذلك نجزي الظالمين والذين امنوا وامنوا الصالحات لا نكلف, لا نكلف نفسا الا اسعها اولئك اصحاب الجنه فيها خالدون ونزعنا ما في صدورهم من غل تجري من تحتهم We'll make it حقا فهل وجدتم ما وعد ربكم حقا قالوا نعم بينهم الله على الظالمين الذين يصدون عن سبيل الله ويبغونها عوجا وهو بينهما حجاب وعلى العراف رجال يعرفون كلا بسيماهم ونادوا اصحاب الجنة ان سلام ان سلام عليكم لم